وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْلَّائِتُ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما 110 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتِهِمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا، 116. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 115. ليسأل الصادقين عن صدقهم 116. وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 119. عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من 119. فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 110. المؤمنون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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا اتنا عوره وما هي بعوره يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم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 أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِذَ الْأَحْزَابُ يَوْذُو لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاهِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل فَمَن تُرِيدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكَنَّ وَأُسَرِّحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن وإن كنتن ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أَدْنَى أَن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بِمَا آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 111. اللَّهِ الله في الذين خلوا من قبل تَجِدَ ولن تجد تَبْدِيلًا الله تبديلا يسألك الناس عَنِ السَّاعَةِ الناس عن عِلْمُهَا قل الله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 119. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا